فإلى حصة عمدة الأحكام باب ما صح في المسح على الخفيف باب ما صح في المسح على الخفيف فروى الإمام ابن أبي شيبة بإثناد صحيح بل رجال ورجال الصحيح كما أفاد العلامة الألباني فكيف إذا كان له شاهد فكيف إذا وكذا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي أبو هريرة عن قال بالك احنا اخترنا الحديث ده ليه طيس ماذا الحديث ده آه لا ما سبق يا طيس لأن أبا هريرة يقول بعدم المسج <تصفيق> قال يا ابو هرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر ويومنا وليلا للمقيم قلت فقهياته قول وهما طاهرتان قلت يعني طهارة مائية فمن أدخل فمن أدخل خطيه بعد طهارة طهارة طهارة تيمم لا يمسح عليهما وإنما يخلع خطيه ليغسل رجليه وذلك للأذلة الآتية يبقى أول شيء أن الطهارة لازم تكون إيه؟ مائية فأذهب إن إنسانا تيمم ثم لبس الخف فحضر الماء أو أمكنه الوضوء عند إذن بد أن يخلع له هل لو أن يحتج بأن التيمم طهارة وأنا أدخلت خدمية طاهرتين طب من أين جبنا قيد الطهارة المائية معين الحديث قال وهما طاهرتان ومن تيمم يصدق عليه أنه إيه طاهر هنا نقول الأدلة واحد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم الماء فليمسه فليمسه بشرته وقوله بشرته يعني عموم البشرة فيشمل ذلك القدمين ثانيا التأمم رافع الحدث ولا مبيح للصلاة بس. يقول رافع الحدث يا فعير. واحد فقط واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ست سمع رافع الحدث رافع الحدث مبيح تبدي رفعت رافع رافع مؤقت ولأن التيمم وإن كان يرفع الحدث لكن رفعه للحدث مؤقتا حيث القاعدة إذا وجد الماء بطل التيمم وبطلان التيمم يشمل بطلان ماذا؟ من بنى على التيمم يشمل بطلان من بنى على التيمم إيه لم بنى على التيمم؟ لبس الخفين والمسح عليهم وتسالحا ولأن طهارة التيمم هي طهارة صورية لا حقيقية رابعا لأن ثارت التيمم لا علاقة لها بالقدمين فببطلان التيمم تعود القدمان إلى ما كانت عليه من الحدث لأنه إذا عاد الحدث إلى اليدين والوجه وهما محل التيمم لأنه إذا عاد الحدث إلى الوجه واليدين وهم محل التيمم عاد كذلك الحدث إلى القدمين قوله خامسا وهما طاهرتان فالتهارة فالتهارة عند الإطلاق اللغوي هي طهارة ماذا هي طهارة الماء طهارة الماء إذا هذه خمسة وجوه إلى اشتراط الطهارة المائية وهذا قول الجمهور خلافة للحنابلة الذين قالوا يشرع المسج في طهارة ماذا بعد طهارة التيمم قوله عليه الصلاة والسلام هما طاهرتان في اشتراط في اشتراط الطهارة في اشتراط الطهارة حال لبس الخف للمسح عليهم بدلالة قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين قلت وهذا مشروط نصا وإجماعا لم يخالف في ذلك أهل العلم الفقهية الثالثة قولوا وهما طاهرتان. سواء أدخل واحدا دون الأخرى يعني هذا أنه غسل رجله ثم لبس الخف اليمين ثم غسل الشمال فلبس الخف الشمال هناك مذهب يقول هذا لا يمسح ليه؟ حال دخول الخف في خدمه اليمنى لم تتم طهارة ليه؟ بيسرة قلت واشتراط كمال الطهارة يعني للقدمين هذا فيه تضييق للرخصة والأصل في الغسل أن القدمين عضوان والعضو واحد هذه قضية مهمة جدا لو اعتبرنا القدمين عضوين لذلك لا يوجد مشكلة أن يغسل ويلبس في اليمين ثم يغسل ويلبس في الشمال لكن لو اعتبرناهما عضوا واحدا يبالابد أن تتم طهارتهما حتى يدخل له حتى يدخل الخوف فيهما. قلت وهما عضواني بدليل بدليل مجيئي التفريق بينهما غسلا ما كان يرسلهما معا لما كان يرسل يمين ثم وبدليل ذكرهما وبدليل ذكره ذكروهما على التفنية أبدا يعني على التفنية دامن الغسل رجلي لكن لو ذكرهما مرة بالإفراد يبقى هما إيه عذن واحد قوله يمسح عليهما فيه أن المسح يكون على ظاهر الخفل مرة واحدة معا يبا يمسح على ظاهر خفيه مرة واحدة معا قلت وذلك لأن عبادة المسح عبادة تخفيف وترخيص وتيسير وأن كل من روى عنه صفة مسح الخفين هذا ثانيا لم يذكر تكرارا هذا أول ولم يذكر تفريقا بين بين الخفين ما شيء مسح على اليمنى ثم مسح على اليسر لكن تجد في حديث الوضوء فغسل رجليه اليمنى ثلاثا يدلك ما جيد لكها جيدا ثم غسل قدمه اليسر ثلاث لكن كل ذي روى لنا صفة المسح على القف لم يروي لنا إيه؟ تفريقا وإنما أبدا يقول المسح على قفين فيروي الجمعة قلت وكذلك وكذلك لأنهما بالخف قد صار عضوا واحدا قوله سلاسا للمسافر يعني سلاسة أيام بلا يليهن من أول مسحة قلت وفي تقديم المسافر نكتا ليه دايماً لما نيجي نروي إلى حديث مسحة للقفة نجد ذكر المسافر إيه؟ يتقدم أحوش للرخصة لأن المسح غالبه يكون في السفر ممكن. قلت وفي تقديم المسافر على المقيم ذكرا وفي تقديم المسافر على المقيم ذكرا أن الاستحباب في حقه أشد وأنه أحوج من المقيم للمسح وأن أصل تشريع المسح هو للمسافر قلت قوله للمسافر للمقيم قول رضي الله عنه للمسافر المقيم في فائدة أن علة المسح هي ماذا الحائل والملبوس وليست المشقة النزع أن علة في جنس الصفر أو في جنس الملبوس وصفته فعليه الدليل وحسبك أن هذا ينافي وحسبك أن هذا ينافي ما يتعين من التخفيف والترخيص الفائدة الأخيرة في الحديث قوله قال أبوه ريرتا قوله قال أبوه ريرتا فيه أن أبا هريرا ممن يقولون بالمسح خلافا خلافا لمن عده من المنكرين للمسح هذه بقى الفائدة العزيزة التي تأتي تحتها أما ما روى ابن أبي شيبة أما ما روى ابن أبي شيبة عن أبي رزين عن أبي رزين قال قال أبو هريرة قال قال أبو هريرة ما أبالي على ظهر خفهم مسح ما أبالي على ظهر خفهم مسح أو على ظهر حماري قال العلامة الألباني قال العلامة الألباني رحمه الله صورته سورة تعليق قال قال أبو هريرة وهذا تعليق أبو خارب لما يعلق يقول إيه قال أبو موسى قال عمرو. قال صورته سورة تعليق فيخشى أن يكون فيخشى أن يكون مرسلا منقفعا ذلك أن الراوي وهو ابن سميع كان خارجياً كان خارجياً. قال فيه الفضل بن دكين قال فيه الفضل بن دكين إنه كان جار المسجد أربعين سنة إنه كان جار المسجد أربعين سنة لم يرى في جماعة ولا جمع لم يرى في جماعة ولا جمع انتهى والخوارج لا يرون المسح أصلاً. والخوارج لا يرون المسح أصلاً. قال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد لا يصح لا يصح أثر أبي هريرة في إنكار المسح. إذا بهذه الفائدة أخرجنا من أبا هريرة رضي الله عنه ولذا قال العلامة الألباني ولا أرى إطلاق القول بعدم السبوت ولا أرى إطلاق القول بعدم السبوت عن عائشة وابن عباس وإنما يقال إنكارهم كان وقوفا منهم إنكارهم كان وقوفا منهم ولما بلغهم التسبت رجعوا عن القول به وقد كان بعضهم يأخذ من بعض تظن <تصفيق> يبا الآن أفادنا الشيخ الباني فائدتين بل سلاسة فوائد الأولى ضعف أثر أبي هريرة لأن راويه كان ماذا خارجيا والخوارج لا يرون ماذا المس ونقل قولا لإمام أحمد الضعيف وهذا مما يستدعي إخراج أبي هريرة من جملة من المنكرين وأخرجنا عليه فبقي ابن عباس والسيدة فقال شيخ الباني وإنما لم ينكر المسح وإنما توقف في إنكارهم كان توقفا بدليل ابن عباس ثبت عنه الردوع وعائشة أحالة الرجل كما جاء في حديث الأمس إلى من إلى عليه فيمكن عندئذ أن نقول أن الصحابة أجمعوا على مشروعية المسح على الخفين وكل من ثبت عنه الإنكار أو كل من روي عنه الإنكار إما أنه لا يصح كعلي وأبي ريرق وإما أن يكون إنكارهم ماذا توقفا كعائشة وابن عباس ثم سبت رجوع ابن عباس صريحا ورجوع السيدة عائشة كان محتملا هذا الحديث التاسع حديث العاشر ابن لنفسي نعم نعم محمد يستشف يقول طالما العلة هي الحائل وليست المشقة وشقة النزع فلماذا فرق بين المسافر والمقيم الجواب من نجوم نحن لم نم في علة المشق، لكن قصرها على المسافر هذا الذي نمفي ثانيا إن هذه أحكم تعبديا ثالثا ان الشارع عامل المسافر خلاف المقيم رابعا ولا ينفق حال المقيم من المشقة ايضا واضح خامسا بينهما قدر من المشقة ولكن في حق المسافر المشقة اعظم هنأتي يعني الحديث العاشر أخرج مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفتيه فقال عمر قد صنعت اليوم قد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا فعلته يا عمر أو عمدا صنعته يا عمر الحديث طبعا هذا الحديث ما فيه مبحث حديث لأنه ماذا صحيح فقياته الأولى فيه أن المسح على الخفين لم ينسخ بصورة المائدة، لأن المائدة متقدمة نزولا على ماذا؟ على الفتح. خلاص يا محمد لا بس لا بس. لأن المائدة متقدمة نزولاً على الفتح. إذ نزلت المائدة في السنة السادسة، وأما الفتح فكان في السنة السامنة يؤكد هذا أو يقوي هذا سبوت مسحي صلى الله عليه وسلم في تابوك وهي آخر غزواته وتابوك يا آخر غزواته صلى الله عليه وسلم وقد صح مسعود تابوك عن من عن ثلاثة من الصحابة هم المغيرة وعوف بن مالك وبلال وثالثا أن علة المسح باقية وهي علة التخفيف والترخيص والحائل فليس هناك معنى للنسخ ورابعا أنه لا معارض لآية المائدة أصلا لمشروعية المسح لا معارض أصلا لآية المائدة لمشروعية المسح بل جاءت آية المائدة بتأكيد المسح من قوله تعالى وأرجلكم بالكسر في القراءة الثانية ثامثا ولأن شروط النسخ ولأن شروط النسخ غير متحققة وذلك من عدم إمكان الجمع ومعرفة المتأخذ المسألة الثانية في استحباب المسح على الخف شديدا من فعله صلى الله عليه وسلم ويتأكد هذا من تعمده ولما يتعين شرعا من التيسير والأخذ بالرخصة وأن المسح أحب من الغسل متى كانت القدم في ملبوس وذلك من وجوه الأول الأول أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلع خفيه ليغسل قدميه إلا بموجب إلا بموجب الثاني أنه نهى أصر صلى الله عليه وسلم عن نزع الخفين إلا بموجب ثالثا أنه أمر بالمسح على الخفين في غير حديث الرابع عموم الأغزب الرخصة وترك التشدد والتعام الخامس مخالفة أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض والإباضي فإن أشكل هنا معنى إشكال في الحديث أن عمر قال له أن عمر قال له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعها لم تكن تصنعها أن عمر قال له رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعها فقد يشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع خفيه ليغسل قدميه لما سبق في الرواية أنه توضأ ومسعى على خفيه هذا هو الإشكال وقد يفهم منه أنهم كان قبل يخلع قفتيه لأن عمر قال له صنعت اليوم شيئا لم تكن إيه؟ معه من قبل من يعطيني ثلاثة أجوه ثلاثة أجوه خليها معك نصر خليها في خير الحمد لله لو ما في أنا أخذ منك معك ثلاثة أجوه وجواب واحد. جواب عني ها جواب عني أحمد رجدي ثلاثة أحمد رجدي ياك أن تأخذ بسنة محمود كم أحمد قول يا رجدي بعيد من يأتينا بالهلال طيب نسمع قول يا محمد بوضوء واحد كان يتوضى لكل صلاة مين لم يطلع على كل حاله طيب غير لا مفيش اشكالة هنا هي مش مشروعية الباس نبتكلم في استحباب المسح في من كان له رخصة ان يمسح فخلع هفين لا ممكن بس ده في من تقبر في شبه منطق صح اقول جوابا واما الجواب عن قول عمر لم تكن تصنع انما يعني انما يعني الصلوات بوضوء واحد لان عادته صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة ثانيا أن هذا فعله صلى الله عليه وسلم أما قوله وهو الأولى من فعله في هذا الباب أنه نهى عن نزع الخفاف وأمر بالمسح عليها وقوله مقدم على فعله ثالثا وليس إنكار عمر هنا في مسح على الخفين وعدم غسل القدمين لأن عمر ممن كان يرى مشروعية المسح ويرغب فيه كما قال ولده كما قال ولده ما خير أبي بين أمرين ما خير أبي بين أمرين إلا اختار الأشد إلا في المسح على الخفين يقول لي السنة إلا اختار الأمر الأشد إلا في المسح على الخفين يقول لي السنة واتباعها أفضل الجواب الرابع وإنما عمر لم يطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لما كان يغيب عنه كثيرا وحديث المسح ترد على استحباب أو حديث المسح تدل على استحباب المسح على الغسل عند وجود القدمين في حائل خامساً ودلالة ليست صريحة حتى يعول عليه في أن الغسل أفضل. يبقى هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة في مشروعية الوضوء لكل صلاة. بدلاله قول عمر قد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه بدلاله قول عمر قد صنعت شيئا اليوم لم تكن تصنعه فيفهم منه أن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل ماذا صلاه يقوي هذا قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا إلى آخر الآيات ويفهمون الآية أنه طلب طلب خاص عند كل صلاة ويقوي هذا سالسا أن هذا أعبد لله سبحانه وتعالى وأحضر وأحضر بالزهن في الصلاة وأطهر كما جاء في حديث تكرار غسله ذلك أزكى وإيه وأطهر الفقية الرابعة قلت لا أكتب نافايد عارضة غير أن وضوء ما لم يح من لم يحدث غير أن وضوء من لم يحدث يفارق الوضوء بماذا يفارق وضوء الحدث لأنه بس شوي عم محمد سريح سريح بس شوي سريح أنا عارف إنت الآن بأنه وضوء خفيف ليس فيه ما في وضوء الحدث من الدلك ومن التخليل ومن المبالغة إلى آخرين الفقية الرابعة فيه أن المسح على الخفين عبادة غير مسببة فيه أن عبادة المسح على الخففين عبادة غير مسببة كما يظهر من الحديث أما النبي صلى الله عليه وسلم مسح ليس لعلة إلا التخفيف والتيسير والتنوع في العبادة وعليه فلا يصلح تقييد المسيح لا بسفر ولا ببرد ولا بنحو ذلك من المقيدات الفقهية الخامسة في استحباب التنوع في العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خالف عادته وفي ذلك من الفوائد بعضها منقول من عند شيخ ابن سيمين أولا أن هذا أعبد لله تعالى حيث قال تعالى ادخلوا في السلم كافا حيث قال تعالى ادخلوا في السلم كاف سام وأن هذا أحفظ للدين والسنة من الضياء وسالسا أن هذا أحضر للقلب والزهن لأن الأمر الرتيب قد تفعله النفس بمجرد ماذا؟ الرتابة والعادة فلا تجد له في النفس ماذا؟ أصلا ولا حضورا قلت أن في ذلك من تمام الاقتداء والتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام وقد يكون في ذلك من دفع المشقة وقبول الرخصة والتخفيف الفقهية الخامسة اللي هي فوائد عامة فائدة الأولى في مراقبة حال العالم والفقه بقزل التعلم والتفقه وهذا من حسن الصحبة والملازمة خاصة إذا كان حال العالم خاصا إذا كان حال العالم لا يخلو من الاستناني والاقتداء يبتدا ثانيا في حب أو في استحباب السؤال والاستفسار في استحباب السؤال والاستفسار في الدين من سؤال عمر رضي الله عنه ويقوى هذا الاستحباب يعني إذا كان في باب مخالفة عادة أو أمر جديد الفائدة الثالثة. فيه الأغز بالرفق والأيسر <تخلف <اسم> <تخلف> من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بوضوء واحد صلواته كلها ويقوى هذا في حق المسافر الغريب الحديث الحادي عشر فأخرج الإمام ابن أبي شيبة وغيره حديث بلال رضي الله عنه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين يمسح على الموقين والخمار قلت فائدة في قوله الموقين والموق هو الخف القصير ولا يلبس غالبا إلا فوق الخف بما يدل على مشروعية المسح على الخف فوق الخف وستأتي يعني هذه المسألة ستأتي اسمع طلبة العلم طيب نأخذ راحة فيما بين الأزان والإقامة ونتم بعد المغرب وإن شاء الله تعالى لعلنا نتم اليوم باب ما صح كاملا وتبقى معنا جملة حديث وأثار نرجوها إلى الغد وهو باب ما لم يصح في المسحة الخطين وأنا أعذر في هذا قلت أرجو أن أنهي الباب اليوم ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدرك ولعلنا نبدأ في الغد إن شاء الله تعالى في الباب الجديد ونتم حصص درسنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب حصتي الشيخ الالباني رحلة الشيخ الى مصر وحصة أولئك أبائي في فائدة عزيز اليوم وذكر حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله